برغم القهر والارهاب والتشريد والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم القهر والارهاب والتشديد والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم لداله الجبناء والدخلال في وطني وأرذال من العملاء تحمي الهام للوتني سأحيا رافع الرأسي وأوثر في الكفني برغم القيد والسجان لم احقد على بلدي برغم السور والتعتيم وطعنات في كبدي برغم القيد والسجان لم احقد على بلدي برغم السور والتعتيم والطعنات في كبدي يظل ندائي المكبوت في ضعفي وفي جلدي هديري ينذر الباغي وسيل الدافق المدد فنسق صدا تبعثره رياح الجور والكمدي برام القهر والإرهاب والتشريد والمحني برام محاكم التفتيش قد نبشت من العفني برغم القهر والإرهاب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 برغم الريح شاردة وقد هبت لتشريدي وأوشاج من الغربان تهزؤ بالشحار Kristin برغم الريح شاردة وقد هبت لتشريدي وأوشاج من الغربان تهزؤ بالشحار Kristin وسوط الله من من حقد لتعذيبي أمني ألف أمنيات وأبسم للمقادير جهاد إخوة الحق يلوح بالتباشير برغم القهر والإرهاب وتشريد والمحني برغم محادي التفتيش قد نبشت من العفني برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحني برغم محاكم التفتيش قد بشك من العفني برغم من ذلك الجبناء والدخذاء في وطني وأرذال من العملاء تحني الهام للوثني سأحيارا وهو <تصفيق> وصول في الكفني